بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخفرت قَالَ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ ركبك 119. كلا بل تكذبون بالدين 110. وإن عليكم لحافظين 111. كراما كاتبين 112. يعلمون ما تفعلون 113. إن لفي نعيم